الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى لواصابه آل من اتدى به ذا.وتابع رابر ذو بسي يشجلا جورتينه كاركان، وكاركان يرتششاني محبتي خامن كتكبرتي إلا خندن بورد بنا ولا واتا كان يشبيكرين بفرمانا كان. حرر دوام لسر خالو قولي إمام حسن البصرين كتابعيه برازة وفرم انزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عمله القرآن بوأهات وكاري في بكرة كاتي أي خنّوا خنّوا كشتان كارا كان ثان يعني كاري في كان أنجامبا لو تولوا كاراني كفرمتن ثان بكرة لقرآن بيروزة يعني تنهابز بخ في النوبة كارماهنا، فرما، فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب. تؤتى بناغو بنشيني شكس عزيدلي خود بزاني. لكو هذا سبيك؟ لخ القرآن ولا عالم كاتع أم باشترين زندو أبي وخويت على أو كسي خوجي أو كاب أهل خوي، ولهذا كان أهل القرآن هم العاملون، العالمون به، أهل القرآن كيا، كلمه أهل الزمان العربية أو كسي كفي وست تايبد مد اهل أهل بيتك يا خم، نزكترين كسي كان لا زين زي نزكترين كزلا قرآن أهل القرآن هم العالمون به، أو أنا شارزان بقرآن. والعاملون بما فيه أوانن كارب أكن لم يحفظه عظار قلب بال لبرشان با لبر نبيه يعني لبر لو أن يها مكثنات لبر علماءنا فاتحة کواتل سر گوروپ چوک مار 23 تاوانی ک بالغ بن کچبی کور بیجن بی پیو پیری می پیریجن بی اوی فاتحا لبر بی خو اگر هر نیت وانی نیت وانی لبر کا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اوی اوبل لبات بالا مقصد کا رکنا لنجا کواتل قران لهر همی چی لسر واجب لبر فاتحه باقی سوره کان تر مستحب لبر الله بلى بريشين أبي ككارب يا كن أوقال القرآن باءه مو قرآني لا بربيا ككارب يا نكذ أوقال القرآنية وأما من حفظه ولم يفهمه هلا بريك أبزجت ولم يعمل بما فيه كارب يا فليس من آله أقام حروفه إقامة السهم پخو جنہ باس مارکت نامے یک بودی بد جوانی خوینه تو داواد لیکرا ول و ازله بینه عجبال بو جنگی خوینه چیس فده بعدن خوشترین کزبی بعد باشترین کزبی لقراءات و تجوید بعدا خو یوت ماشاء الله لقراءات و تجوید لگر لازم بو زوربال بابوین باکه کو بسری چی با اوروپیا نوا با چاکتو پنتول کو با ریشی چی تاشرا بسم الله چی تاشرا یت قراتم کا کا می کا و الأن ركشكد بالسر سنة رسول الله و الأطيع الرسول أهلا يا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة و يصيبهم عذابنا لذلك يجب أن يهمونه او أن يكون قراءات فيها يجب أن يكون أهل الشركا يجب جامز ورموما بياجا دار من نهلتين بونمن براسي حزنا كم هندك مجالي سير رسو هرمت بدري بوكسان كوان نرخي نزان نرققرانك نرخي امالي بينكا كم عملي جدد في ابلما ولكك تجد لتناحر ولكك رد لتناحر للكسريهن بطاقه بين ايمان او قرانا بكابا عمل بكابا هير بكابا نحي هو يدري هوي هوي هوي هوي هوي هوي هوي هوي هوي هوي كما اننا نحن نتحدث عن كراء كراء كراء كراء كراء قراءات كراء كراء كراء كراء كراء كراء كراء كراء كراء كراء كراء كراء كراء كراء استباهسي <تصفيق> أنا كان كن أهلي خوا أهلي خاصي خوا أبزان يمكنه وكرساله، وقضي كهره ونني ورب كم كم والله حتى له أجران، كسي كوابنا بس دو جاليري أوتيه مجن بالين والله كعبات أجود القراءات نا فاربو عملي بيبكى ما أقصدك أما أجر عملي الله القرآن لنا لا علينا لان سواء رزاي خالي بالروايه الكافر بيه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان لله اهلينا من الناس اهلين جمع اهله يعني اخوا اهل اخوها يا ها هر كسه اهلي خو مالمانه يا خويه تعالج اهل اخوي اهلك اخواتك شنزاني قالوا يا رسول الله من هم شنو اي بيغمره خاص الله سبحانه كسو كارك اخوات يعني اللي رأى ما بزأ تعالى كرّك تشأ شأنه ما قص والعياذ بالله أواني تايب مدمن بخوي تعالى قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته فرميوا يو أهل قرآن أو أوان كواه أودمي دائما لقى القرآن أوان التايب مدمن بخوي تعالى وخوا خوي عن فارزي نزيد ترين كاس تعالى الله اهل قران او كسانا كوا كانوا كان لا شو لا او انا اولياء اخوان أو أنا شون كسانك مندي تويلة. جنو منال وكو خط ام باريز وغمو بظهارت بو اوانا باريز أو أو مندن بتو ولله اهل القرآن... قران قران خنان او انا يشبي كان بشي لا قرآن لباب التذكير وعظ امشي شعراني هنا وإخوانينا وبايكن بكردي أهل القرآن أئمة به مهتدى أهل السلوك إلى رضا الجبار لكن عليهم أن يقوموا بالذي فيه من المشروع للأبرار صدق وإخلاص وحسن عبادة وقيام ليل مع صيام نهاري وتورع وتزهد وتعفف وتشبه بخلائق الاخيار وديانة وصيانة وأمانة وتجنب لخلائق الأشغار وأداء فرض واجتناب محارم وإدامة الأوراد والأذكار يا حامل القرآن ان تك هكذا فلك الهناد بفوز عقب الدار ومتى أضعت حدوده لم تنتفع بحروفه وسكنت دار بواري أما الشعر هي امش غاريك دنيك سانك وكا اهل, القرآن أبيت شونبل. أهل القرآن هاي قرأ قران ابي تشونبل خلي اي اوك سيك وا اهل قران قران خيني هي قران خنان كسانك كوارجي خواي انرتوا بتو اقتدايا كردوا تو قرانيان بو بازكي تو بو شرحه ل رجي دمي توين رجي خواغر نبر كات تو قدوي بلان ام جوك ساني ابي اغايان ليبي ابي هستن بوي وا بوين دان راوا لنا انا او قرانه تشمشتو تشتشتي كان روا كان جامي بن ابي هابرون او لو انا كبريتي للرازغوي لاخلاص رازغوي تشي واخلاص يا صدقوا اخلاص علماء ليك الراس فيها كما الله عليه وسلم عمل بو خوا كرنا عمله يعني اگر وقت النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم كرديتي وبو خواش لاك قبولني فداخوا أم القرآن كان إما هشتك على بيهم صلى الله عليه وسلم نروش نرو رخصاريان ننشكيان حتى نحج عمركيان فسيرك صلوا كما رأيتموا وصلوا رب زان وقونيشك أننا خذوا عني مناسككم قفلة زان نبا خبرم اوی ک علمی ها بیازانی وای، بسیاری علمی نبی نازانی. الله شونم عمره هد بخوازد ور خودمو. الله میگه گفت چیت کردیت نکرد تماشا کیل زاو زور بیشترگانی غلطه. هب وریابین وقتی غمار بیسال الله علیه وسلم. با آماده بیا برای کتابی حدیث کنید تو بزاین چون حج کرد. جابر کنید. ولی صحیح مسلم. کس کنید و تیوا. لواح حج عمره کرد و روزان لاروزان صحیح مسلم تاکید دو بزاین پیغمبر چون حج کریسال الله علیه وسلم. خودربشتر خونوارن. ات جینی فربری برو با حد. دوای که کوی شخصه دو کلمه تقط قزانی و بدوار نه بیابه پس شنبه با خوای کی؟ هت موحدش کشیده بخوی آبسته دیکه که با عالم بزنی حاجی فلان که که و تو خواهت اتایس حاجی محمد و حاجی ابو بکر و حاجی عمر و حاجی عثمان و حاجی علی دام بیسوه تیبگن یعنی که غمگرا خونه پیش او ما نو حاجی کرد و حاجح عبادت تو خوای تعلقی پس نه که حاجی فلان حاجی فلان که فلان نطو با خوای که وحسن عبادة وقيام ليل مع صيام نهار أبي عبادتي تجوانا جانبي او إخلاصا يبوا شريك بوخوا قلارني يبهش شوازك أجنال يدور ناجيره هكابرأ قرآن هم قرآن إلى برب عالم يجبو خواي كسخست جهنمها تدرو أكيبوا من النكر دوا بو خلكك بلندن خوشة عالم زانا دانا خلاجوا تيباله دبرته تيب لخلجشك جزاك خوايبك هناك الله شون يجي لجلابكين، روجو بجري، وتورع وتزهد وتعفو، ورع الزهد وعفاف تيا، ورع أوه خدا بارزي الحرام كان، زهد ويدنياد نافه، تعفو وأه خدا بارزي، أجر خذ بخاير راعي ليش تكيسوناشي جنا كان، وتشبههم بخلائق الأخياري، خدا نويني بوكساني كواش ككار، بأخلاق وروجت ككاران، بكمالك ككاران، خوانی دین و پرستن و خوانی امانت و دسپاچی و چاپاچی امروزها زرب زرب قرآن خوانندگان بی نه بی نپاره زهدیشی و ورعتی و دو رقابیز ورقا و تجنب و تجنبی ل خلاءت ال اشراری اخلاق ولا روش و خراب کاران و فرض و محارم فرض کن جب جب کب زنا فرض و زياد لحفتاج ان اردت فرمي اردت ان اردت ان اردت ان أي ان اردت يعني اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان الله هي لبردمی خواب پیغمبر میخوام مصدچه یعنی که خواهد علاشته کیود پیغمبر صلی الله علیه و آله میشته کیود تو مل منش عالم اگر تشبیه نمی‌واین لایل مثل لعل باق کوکره یا خود ما مستا طلبه لججک اون طلبه که یا خود کوکره قسم که ما مستا کدیره یعنی عیب و باق کدیره قسم مکه مخلوق این خوا خالق لبردمی خالق قسم مکه بله چی فرموله سرچاو لسرسر پیغمبر مانی است الله صلی الله علیه و آله چی ام رو تو پیال خواهال پیگاه الله که آخر مراسم وانیا تو هیه تعریه بیه تو چند لبردمی خوابیم و میری خواب تعریه بیه جالیری آخایت علی بیرمان خاطر ولی توم لعهی کی بیکیم در روز نکد یکسر اتجرت او بایه اویت کبر که اوای پیوتره آخر تو چی؟ والله اخراج کم من بطنی امهاتی کم لا تعلمون الشیعه فرمی توم نسکی دایک در نایت نازانی استنبولی میپرسه سلاسی خوابی غمره کی تو چی دتسلاسی خوابی غمره کسب کنی؟ اون یه یک آقوری به سر بروشید. خوزور نه آنها. امروز پیش زکات وابدال نکاک وابرش دیگه. الان پیغمر وای تو. الان نه یا سوابرش نه. کان پیغمر ام دینا بو حتی زمان نه تو. خوابی غمر نه الله علیه وسلم که ام دینا حتی آخر زمان را خلق کلا جا ام ام وقتانی چی ام پیز تو ادب دبی لگ خوابی وأداء فرض والاجتناب محرمين وإدامة الأوراد والأذكار فرض كانك حرام كانك بردواان بلبيردا كانت هاي خوان قرآن أيو كسي قرآن خوني يا حامل القرآن انتكو هكذا أقرأ آم أبي أخلاق هنا بفوز عقب الداري والله إن شاء الله خوشترين باش إن شاء الله منزلت آخر شو الله اي يا قرانه ومتى اضعت حدوده لن لم تنتفع بحروفي اجر سنور كان قرآن بارز والله حرف كان استفاد بينا وسكنت داره بواريتك النو جهنم شيني هلاك لناو تشوا دعوا كم لاخوال نبي هم هر لا امول مسلمانا بغرين حالي صحابه وتابعين كبيانه السلف عندما يرى إشارتك بكلمة سلف بمسلف لازمان عربي يعني أو سلفي سلف علماء لا يكتبون نسأبها باسية كرفرمون سلفي أو كسياء كآكار أخلاقي وكبيغمروا صحابي صلى الله عليه وسلم نعم بهموا يعني مسلمانك راس تقنك لسر راسي بيغمروا صحابي بالرواس سلف يعني بيشينكان يغمروا صلى الله عليه وسلم بدا فاطمة عليه رجعلك لما زى سجدان يشتبو فاطمة هاد طبعا فاطمة هاد أو كشيء كوال الجانية ما بو سانة جيت المدن أو لا دعاء فيها قمر مثل الله جسم يا قمر يخص الله مش هاد طبعا على سكة زمان نبوز ياتربون خزانة كاني يا وهم ليان برسي او تشيبو ودي والله سري بيغمر اشكرا لك ام صلى الله عليه وسلم كاب يا غمر صلى الله عليه وسلم وفاتك دباسك تفهمي لو ماجي ساعه بي وتمتي اي فاطمه او من مردن منزيق وتوا ما واش كم نمرو قسم كدبغي يعني دواي وتين زيكرين قسم لمنه وتوي كدوايتو دايمن بمن اجي توا شش ماني نبل فاطمهش ملي فايت قال لي يا غمر بي صلى نعم السلف و انا لك ساريو كلميك نعم السلف انا لك فهمي باش تني بيرشين بومنتو تو باش تني بيرشين بومتو منم شوهن قساو تار كانوا ا كانوا دينا او يا سلف امه جاء سلف يم امه كبريتين لا بيغملو صوصابو صحابه تابعين او انك ولو كتبت باش اجيا و باشترين تطبيق قران ان كردوا لو انا ابن مسعود على بجير عليه ابن مسعود فرميتي عبد الله كور مسعود زين حالي حالي صحابة شو نجرته اللي قال القرآن؟ كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات هل يقله ما قد آيات في ربوايا لم يجاوزهن حتى يعرف معانهم دكدتجاوزناك البيكابيان صودوان ص حتى معناك يا زاني والعمل بهنا تأكاني شبيك أو هابن كان الرجل منا يعني شيء هذا؟ يعني يعني لئم، مسلمان لئم، بياء لئم، بياء مسدي رجل تنهار رجلي يعني جنوب, جنوب, جنوب بياء من، جنوب بياء لئم صاحبي دعية في ربوبون دعية من به تعتبرهم تمعنا كي من نزاني إيش ما بيأنا كذا ناشون السرد يثير، لبروهم مو قرآن في ربوبين، إيش إيش ما بهم مو قرآن كده، أو روحهم مو قرآن إذا أوسر، والله بدأ خو عمل كي وعملني، هل عبد الله يكون عمر بمان أجريت وعلي عمر يكون خطاب رزاق خوالي بكباو كذي. كان يصلي من الليل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء عمر يقول خطاب شو الله سعى وشو نيرجي حتى إذا كان من آخر الليل أي قضاء له كما تعيش شو أو تربو نجيباني أو رواجتها ما ونجيباني خيزان من الله كان يخبرك الدواء كيف لأي مواكا. يقول لهم الصلاة الصلاة نیش نیش، یعنی شو نیش، نگ نیشی به آسمان نیشی به آنی. اما راونیشی به آنیش خبری ندا کاتوا. خوشیشی، لگشیم نالگانیشی ساعت دو نیشی به آنی. از این رمزنی لذت چوش رمزنارگه با خود زنی و ضرورت ری به خبر ده. بته بتهیسه شوگان کوتا هر ناخو. حالا شواینیتر غیر رمزن. دیت خوان نالگایی به او مکتوب خبر ندا بنا حضات أي مكتبة كي كاتت تو الدنيا بابي طلع مكتبة كاش دينار ودرهم كيا تحديات أنا جميع من القاتم مكتب بلا بلا تعين النبي زامن مكتب تحديات أي شيء تعرفه تو خوات قريه وبفرا كره كم هست بعدها كا وصل خواتي أنا نجمكها أو حالها ممانة بعاني خبرينها كاتو على سر ما يبي جناح بلزستانة أسته حسبه مكتبه كده بدارله أسته به مكتبه يعني أسته به باركه زين شيء الله الصلاة دعاء ماتيح ونعم وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقواة أوبين شواني واقعيا من يوادها الله أمر بك بأهلكت بس الله كانت كان صبري He says avez nur a message, but says that no one can Arkham or happen to anyone first but not only we are a Mark you In this case we are giving it to you What about you our story? How do we vidn our AshELLE? Every human death is your name Once God tells us his name God doesn't know my name What kind of sign کسی جناتو انشته کم باته تو من عکر دبی کارتهمی خواهی کار تو خود ولی کدی اعتراض به خود نکی برود به خود فلان کس دم ماته خواج نم الله ملا من علم عطی اما مخالف واقعی خود نیا مخالف سکنی خود نیا حتی آم کلمه اون دگوریا الله علیه وسلم لشونیو جایی فرموا آحب ما قال العبد الله ملا من علم عطی دولا معتی امام حقتين كلمه انسان بلا اوي بلا اخويا شي تونا ما يتكزنا ماتي تولم حق ما قال العبد جاء الله عليه وسلم لو لا نسألك رزقا فهمت داوي ود اما معناه او اني برا لازم دابني شو هيج مك مقصده اني يعني بالله اخذ ماكو شبه الدنيا امر اشتقان كيتوانن هم مو جانت بو دين ترخانك لا دنياك تهندك للبير نتي اما اصلي دينا اما اصلي دينك كمانه بذن رولنا هم مو جانت بو دنيا تسقالكش لدينك للبير نتي امر وليها تتو وانيا واقعا كوانيا اد لو بشو ساعه اتشند بو دين دانات سنت يا والله هي توعني بأخوة بنودان بروى هي توعني للرمضان هذي إجنة كأخوة هي توعني لك أتكاني تريشة غير رمضان إشتئشي كم بيابك أو خنعتي بس ناق خنعتنيا دفتر دو دفتر خانو دو خانو سهرة دو سهرة طال أوندا أوندا كاك برهن به مال إسبي بروج رجله أو يكدوب قاعدة إجاني راسته مال إسبي بلهم أي دينكذ أي قيامتكذ أنسي كري مالك بوما نجرته لأبو طلحة وفرميه عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل أبو طلحة لها مكسل الأنصار كان زيادر لمدينة مالي إلا النخل والنخل يعني باخي خرماء وكان أحب أمواله إليه باشترين مال باشترين حديقي باشترين بابلين باخي خرماء النابي شهبوا بيترابيروحاء يأخذ بي رحاء، طبعاً هم كلمة عن دجلة العلم وكو علماء بس يجون، بغلط خندوينة تو ياخد مسيانة تنسى بيرحاء بخي، بيروحاء ناوي ناو ناوي عرضك يا ناوي باخو المهم، باخك يهبوا ناوي بيروحاء هو، وكانت مستقبلة المسجد بعد كيف يا الله، يعني باخو هرمائك يهبوا وكان رسول الله يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب يا غمارة شو الله صم أول كزور زور, زور. هتؤولي سعازجارك خوشاء ليه خوار قال أناس فلما أنزلت هذه الآية كانت أم آياتها تخوارها لسورة آل عمران آيات نودو لن ل... تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا هذا يعني إيوه جورترين بعد حتى لا خوشة ويستري هي بخشة بس لما قابل الباشترين مالي قوي بخشي قابل الخرتري مالي قوي بخشي علاوي قابل قبول لكرا قبول لكرا خو بخشي شي بس قبول لكرا على بري والله شي باشي الله بجاد واخويا تعالى لا قرباني بو يبي دا لباچور نبي وشل نبيو نخوج نبيو لر نبيو او نبي بوخا كامرا يدا تشتي شي شل لكوري ما وصامابيو كا يعني تب بو خويا جدارش نتي یعنی اگر اینجا بلاج پیکمه سال سال میوانی ماله کرده، ازشی لرایشی بوده هنی، ایم خویت علا، ولی الله مثالو علا، خویت گرنه نه خوا، خویت گرنه خویت گرنه گوشی نهیستی چیبره نکه، تا خواگی توی براکه، ام آیات ها تا خوا رو پاداش، وقت پیوست حتی تو، یعنی پاداشش چی رکوبیکو باش، حتی لخوش پیوستی ماله که خوا أو توت ها أوش تبار شيء كموده الله يا أبو طالحش كجيل ما يتعب وجب مقصد ما أبو قال ما الله فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ما تحبون كيف يا عمري خومن أهذا مجيل كواله صلى الله عليه فرمي تأتي والله بعد عشرة وعشر خوات حتى بخش وإن أحب إلي بيرحى من بإروحا وتبعدش تيني مالا كم بريتيا لا أو باخخر ماي كناي بروحهاي أو عزاء أو باخخر ماي باعدش ترين معلوم أوايا لا هم مو باخخر كانوا باعدش ترين أوايا وإنها صدقت لله أو كردم بخير لبيانا يا إخوياي أرجو برها عند الله من أمير بيت الزخرة للاخوة تعالى فضعها يا رسول محمد وأراك الله بروتشي ليك ليك هلا قل آياتك يا شو أنت فتجاوبيكت أو بحال السلام. هن نه خونه مالیشی همیودی یه مالکشی هر کوب کاته هر کوکر که نهیم بکس آواهانه ببوشی وی هم روزر بده ولی من کان آواهانه ای و اللهی و اللهی و پیغمبر فرمیتی صلی الله علیه وسلم فرمیتی ما نقص مال من صداق هیچ کات مالکت ل خیر لیکردن کم نابیت او هزیده خوادی او بس تأکید کات ولی مزامد دستیابیت او دهی تعقیب کنه مبزانن خیره مبزان خواهید دانست شو بودن این دو. بس تون خواه تعقیب کر واب. بیک به عبادت بود. او غلط اولی خواه تعقیب مبزان و موعم کلم تعقیب کر و مقصده کم تیم کن. الان خواه وعده یا اینلا ای باتسه. جال پیغمبر مبزان قبولی کد پیغمبر صلی الله علیه و آله قبولی نکد. من حضرت کمک سکارگی خود کاما نزیک کانی خود تبیک به صدا آوتباش کدی به خیلی باید پیغمبر صلی الله علیه و آله چای لمالی که نبود قدر أو أقل يوم أنا أم باش بي بي بمن بقول بعد ممنون صواص ابن عباس فر من زاي خوالي بطلعوا عيني كري حصني كري حذي فلا كري بدر هادلا جعيكو فنزل على ابن أخيه الح ربنا قيس أذو مدينة ولاي كربراكيك نائب حري كور قيس بو من النفر الذين يدنيهم عمر حري حر كور قيس يشجبو لا و كسانع عمر نزيج يا كنور زال خويا لا لخويا ولا مجلس كيوا لا مجلس حكم ولا مجلس مشورا يا و جاءوا عادت يوابو هركس خواني علم و عجورا و ابن عباس ختمني و أنا بو نزيج يا علم أهل علم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 وكان القراء وأصحاب مجلس عمر رضي الله تعالى عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شباناً يعني أقربية بتمنبو بنايا كامل بنايا ياخد قنج بنايا أهلي علم قراء أو أنا لقرآن أزاني شارزاب خاوني علم خاوني علم أو أنا مجلس إمام عمر فقال عيين لي ابن أخيه عيين با قرى براكي ابن أخي هل لك من وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه أتواني مولى تكبر يقول يا عمر يقول خطاب هذا بتمن مجلس سكيه قال ساستئذن لك عليه بلا اذن البو ارقض اذني بو ارقض بلا باب زين امشي كردو شي رؤيا وامام عمر لقال اياتي خايد على شلون تجاوبيك قال ابن عباس فاستاذن لعينه ابن عباس قال دعوي اذني كربو عينه ورشتنا مجلس فلما دخل قال يا ابن الخطاب ام كبرات شو مجلسكو بادبي كرت وكيكر والله ما تعطينا الجزيل، والله تمالي زور من نائته وما تحكم بالعدل، أويك وام بلا وأويك عمر ما شاء الله عدالة عمر زور عذاب، كشيم الله ولا توب عدالة حكم ناكي، هاي قربة سرقرو بعدالة حكم ذكى، فغضب عمر زوته الرب حتى هم بان يقع به ويستل فقال الحر حر يكل قيس بيودتي. يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه أي أمير مؤمنين رب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين في هذه الدوتي عفو خلقك أمر بمعروفك فإنه كانت نزالان واضحاً لابعنا وإنه كان الجاهل وإنه كانت أصدق الله أم آياتي عمر جاهل فيDuty وان هذا من الجاهلين انت ام, أم خزمه من جاهله لي مجرى او اعاده تطبيقك زاويتيتي الله انا والله رليم والله يعني شرف من الرشان ويكدوا لنا مجديسي جماعة من واليك ابناء وتي فوالله ما تجاوزها عمر حتى تلاه علي وكان وقافا عند كتاب الله خليك سب يدك بو هر ايتكي بو فكره يكسر يدك بو او شيء آخر بقى قالتنا ونبعشري مباشرة جاب إما لكتايا لهم دعاء أمانى باس ما كت تعامل ما لقال قرآن باجبي حلال كاني حلال كي حرام مي مي كاني هو أمر يفكر هو ما ما كاني ورد بينا محكمة متشابهه إيمان ما بيه به وعاجم اللي به مسألة وقود ما جارش كم خارج حروفه أحكامه تلا أو بابه تاني ده بيزاني بس أو وادناك لعمل دورت بلا اوی پیروز تا قرآن و هر آقاین دیالم قرآنی پیروز اوکو علما باشی که همی بسیار خواب پرستی بار پیدا کن، هم کسای ما زور جارک دوئلاین و اولین زور که بسی قرآن کالو قرآن کتلوک وای وای و نه زن تعريف قرآن کال، نه قرآن یعنی خواب پرستی، هت چی کتی بسی ود بود که خواب ناسه، طی رای فرمان کانی بکه کانی کدلالد لوکسانه که کی بخشید کد و کی بخشید کد و هم قرآن بگر لو زعاتی بیانیه.